وَقالوا ما لِه الرسُول يَأكُلُ الطام وََمْشي فِي الأسواقِ لَهُ ل أُنزِلَ إلَيهِ مَ نَكُ فَكُونَ مهُ نَذرا أَْ يُلقائِلَكَز النَّ تَكُ لَ جََّةُ يأْكُل مِنْه وَقَالَ الَّالِمُونَ إِ تَتَّبِعون إَِّ رَجُلَ نَصحورَ أُ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 وَيوْمَا يَحشُرُهمم وَماَا يَعبُدُون منِ دُون اللهه فَيَقولُوا آن تُم أَضلًا تُمحبَادِهَا أُول فَيَقولُوا أَن تُمْ أَضلًا تُم عبَادِهَا أُولاءِ أَنهُم قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن نتعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بوراً وَقد كَذبكُم بماَا تقولونَ فَمَا تَسَْطيعونَ صح وَلا نَصرَ وَمَظلِ مِن كُمْ نُذقُه عَاب كَبرا وَمَا رسَلنا قَمك منِنَ المُررسينَ إِللا إهم لا يَأكُل نَطعام وَمشون في الأسواق وَجَعَلنا بَعضَكُم لِبَعضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرون وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا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 كَذَلِكَ لِنُثَبّتَ بِه فُ آدَكَ وَرَتَّلنهُ تَرتلَ وَلَا يَأتُونكَ بِمَثَلٍ إِللاا جِكَ بِ الحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسيرَّ مِنَ يُحشرونَ عَ ووجوهِهِم إ جَهَم أُلائِكَ شََّْكَ نَو وَأَضَلُّ سَبلا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 ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم إلينا قبضا يسيرا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 فلا تطع الكافرين وجاهدهم بجهاد كبير وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح انجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا نحجرا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 والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين